وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَئِنَّهَا قُرْبَانٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَقُلِ عمللُوا فَسَيَرَ اللهَّ عمللًَاكُمْ وَصُولُ وَْمُؤمِنُون وَسَتُ رَدّونَ إِلَ عَمِ الغَيب وَالشَّهادَ فَيُنَبِّعُكُم بِمَكُْ تُم تَأملون وَآخَرونَ مُرجَونَ لِأَمرِ اللَّهِ إَِّا يُعَذّبُهُم وَإَِّا يَنتوبُ عَلَيْم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 112. والله يحب المطهرين 113. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 114. خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به, به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّا وَعَدَهَ إِلَّاهُ وَعْدًا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 إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم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 119. إن الله لا يضيع أجر المحسنين 110. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا, ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 111. وما كان المؤمنون لينفروا كان لولا نفر من كل فدقه منهم طائفه ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما 129. وانزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون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 لا قاد اجأنكم ولن يسولم من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو 121. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم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 وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا الأرض الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً مَتَو واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه ايه من رب فقل انما الغيب لله فانتظروا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 117. ونبغون في الأرض بغير الحق 118. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 124. كذلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون 125. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط